من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر آزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رشولا